وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما وَأَظْهَرَهُ به وأظهره الله عليه عرف بعضه, عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أن بئك هذا قال نبئني العليم الخبير ان تتبوا الى الله فقد صرت قلوبكما وان تظاهر عليه فإن الله هو مولانا فان وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه يطلقن إن أي أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواج خيرا منك مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحة. ثيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قوأنفسكم وأهلكم نار نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملاذ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إن تُجَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عنكم سَيِّئَاتِكُمْ ويدخلكم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمالهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا, واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بيتا فِي الْجَنَّةِ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه, فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين